اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها واشرح صدورنا واستر يوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين يا وصر ربيع وصر ربيع وصر ربيع فمرحبا فمرحبا به قد أقبل الإسعاد في إقباله شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أنفاله ما ازدانت الأعياد إلا ذا جمعت لذلك في هبج جماله لما بدا في الافق نور محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بدا في الافق نور نور محمد ك في الإسراء عندك مالك نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأم بعد زواج. صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى... كما عودنا الله تعالى فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل ما شاء الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم خلّ على آله اللهم أبدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية نصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرم نور نور محمدك البد في الإشراق عندك ماله واخضر وجه الأرض ليلة وضعه غنّ هل كل الغيب بالسهلا Nashar as sala Nashar as sala Nashar صلى الله عليه وسلم وأقام شعبا عاش طول حياته متخبطا في جهله وضلاله ما زال يسقط في مهاوي شركه ويذوق طعم الموت من أهواله حتى أتته من الرسول هداية حتى أتته من الرسول هداية هو بالتوحيد من اله لي لا تحسب بالبطش قوه شعبه لا لا لا, لا تحسب بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله أخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاقه غذت القلوب بلطفها قبل استلامه وسمح خصاله يا أمة الهادك يا أمة الهادك أقيموا شرعه وتمسكوا بحرامه وحلاله وتعلموا منه النضال، وتعلموا منه النضال، فإنما كل النضال الحق سر نضاله، قرآن كن فيه السعادة كلها، والعزة كل العز تحت ظلاله اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانشرنا به على أعدائنا